وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُتُمْ وَاللَّيْسَ مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِنْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي إذا ك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلون أولاده ولا يقتلون أولاده ولا ي... أتين ببوهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنَوُ لَا تَتَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَد يَأْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ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 صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءه بَيْنَاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَّمُونَ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 وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نصر من الله وفتح قريب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ <تصفيق> اللّه كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِالْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَصَالِي إلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَصَارُ اللّهِ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ